م ا ك س ب ت و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ل ه م إ موسوعه أ ل النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م آ ه ف م و س و ي ه النابلسي ف م خ للعلوم الاسلاميه もうもう。<音楽> you. I'm g o h n、no. a E、Amém. إنا أ ر س و ع ل ي ه م صيحة و ا ح د ة ف ك ا ن و ا ك ه ش ي م ا ل ل ع ل ي س ر ن ا ا ل ق ر آ ن you、uh -huh.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 ت ت ض ز ل في ل د ك ح ا ن ر و ت ق و ل اللهم ا ا ل ا س ل ا والمسلمين و ل م ا ت ه م بكل ما تحب وترضى That's all.